ثم جعل نسله من سلاله من ماء بهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار و ا ل أ ف ئ د ه قليلا ما تشكرون وقالوا اذا ضللنا في ا ل أ ر ض أ انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ل ك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون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 م ا يؤمن ب آ ي ا ت ن ا الذين إ ذ ا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 أ ف م ن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم, فلهم جنات ا ل م أ و ى نزلا بما كانوا يعملون و أ م ا الذين فسقوا ف م أ و ا ه م النار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 ف أ ع ر ض ع ن ه م و ا ن ت ظ ر إ ن ه م د ر ت ظ ر و ن